أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام, لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين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 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به دين حين قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها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 ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا القول أَمْ جاءهم ما لم يَأْتِ آباءهم الْأَوَّلِينَ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يقولون به جنن بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن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 فرزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فاننا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخْرِيًّا حَتَّى أَن نَّسَوْكُمْ بِذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ